فَلَمَّا جَاءَ زَقَالٍ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا أَوْلَا تَرَى أَن تَئِذْ أَوْيْنَا إلى فَقُرْآنِ ذِكْرٍ فَإِنِّي نَسِيتُهُ ثَوْتًا وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَتْ تَقِيدَهُ فِي بَحْرٍ عِجَبًا أَهْدَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَتَدَاعَنَا 114. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما موسى هل سَدِّرْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مَن مِنَ مَا عَلِمْتَ رُشْدًا قَالًا إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتضرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قَدَرْتُ أُخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا قُلْ فَلَقَ حَسَّاءَ إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا